وَإِذَا قَلَبُوا إلَى أهْلِهِمْ قَلَبُ فَاكِهِنَّ وَإِذَا رَأَوُوهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُولَاءَ الظَّالِلٌ وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظٌ فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ